هذا يعاكس وهذا يبحث عن فتيات وفي المقابل هناك من يتورع ان ينظر إلى فتاه او يمس جسدها من هو هذا المتورع بعض شبابنا اليوم يتزين ويذهب ويستعد كاميرات وجوالات لينظر الفتيات وافلام خالعه وفجور قارن هذا بقصه ابي بكر المسكي وما ادراكم ما ابو بكر المسكي هذا رجل في زمن سلف وانقضى كان يبيع بعض الحاجيات حاجيات بسيطه يمر في الطرقات ومن يريد يشتري منه وفي طريق قابلتهم راه فته فاعجبت به وشغفت بجماله قالت يا فلان لو اتيت الى البيت حتى أنظر إلى بضاعتك بتروي واشتري ما شئت ومنية حسن قال حسن وذهب معها إلى الدار ولما دخل الدار كانت الطامه اما أن تفعل الفاحشة وإلا خرجت في الناس الآن وصرخت انك تهجمت ودخلت داري وتريد فعل الفاحشه انظر الى هذا الموقف شباب يبحثون ويسافرون الى اقصى الدنيا ويدفعون اموال لينظرون الفتاوى يفعلون وهذا تاتي الفتاه بنفسها وفي بيتها فتذكر تذكر هذه الايه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير فارتعدت فراسه ما له ما المخرج ومن يتق الله يجعل له مخرج من يريد فعلا النجاه من النار فوالله يوفقه الله عز وجل اهتدى لحله قال ان كان ولا فدعيني ادخل الى الخلاء لكي اتطيب واتنظف حتى تستقبليني استقبال حسن لا يليق ان اقابلك وانا على غير طهاره وانا بي تحسنت الفكرة قالت احسنت هذا ما نريد ودخل الى الخلاء نظر الى النوافذ لا يستطيع ان يخرج منها تدرون ماذا فعل يها الاخوه والله لقد فعل فعلا عجيبا ما كان منه الا ان اخذ القاذورات القاذورات اكرمكم الله وبدا يلطخ بها جسد بول وغائط وثيابه لطخ نفسه وخرج الي هذه العطورات وهذه الزينه قار بين من يشتري العطورات ليذهب يشمونها النساء ويتزين وبين من يتلطخ بالقاذورات يريد المهرب والنجاه من غضب الجبار فلما راته استقدرت هذا المشهد قالت اخرج اخرج وطردته من الدار وخرج هل تظنون الناس تركوه بدا الناس يا مجنون والصبيه يلحقونه بالحجاره هذا الرايح النتنه هذا الخبيث وهو والله لا يبان المهم ان الله يرضى المهم اني ادخل جنه المهم انجو من النار حتى وصل الى بيته وتطيب وتطهر وازال القذرات انتهت القضيه ثم بنام في تلك الليله فرا رءا في المنام يقول له يا ابا بكر لقد فعلت فعلا ما فعله احد غيرك والله لا اطيب النجسك لا نطيب الصبح وجسده ينبعث منه رائحه المسك لا توجد في البلاد كلها فيقولون من اين لك هذه الرائحه وضلت هذه الرائحه ليس اي عطر مسك عجيب لا تذو الرائحه حتى مات رحمه الله فسمي ابو بكر المسكي هذه كرامته في الدنيا وما عند الله خير واعد